وقد جاءت فيه عدة احاديث بمجموعها قد تبلغ حد التواتر منها ما اخرجه من البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا رجل يخرج من النار كبوا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 فيخيل إلي أنها ملأة فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله اذهب فادخل الجنة ام اذهب فادخل الجنة فلك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول يا ربي اتسخر بي او تضحك مني وانت الملك فيضحك رب العزه سبحانه فقال ابن مسعود فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضحك حتى بدل نواجزه وكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزله وأخرج البخاري أيضاً ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث طويل الشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى إذا قضى الله بين العباد وأخرج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 حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثرا على السجود ف... فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون فيه نبات فينبتون فيه نباتة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 فيقول الله لعلك ان اعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا اسالك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني من الجنة قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت؟ اللا تسألني، اللا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أخضرك، فلا يزال يدعو، فيقول لعل إن أعطيتك ذلك تسأل تسألني غيره، فيقول لا وعزتك، لا أسألك غيره، فيعطي الله فيعطي الله فيعطي الله, فأنا فيعطي الله من عهود وموافيد ان لا يساله غيره فيقربه الى باب الجنه فاذا راى ما فيها اي من النعيم سكت ما شاء الله ان يسكت ثم قال رب ادخلني الجنه ثم يقول ليس قد زعمتا ان لا تسالني غيره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 من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأمالي فيقول له هذا لك ومثله معه قال أبو هريره وذلك الرجل أذنى وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا والحديث الثالث في هذا الباب فيه فوائد أيضا ليست في الحديثين السابقين وما اخرجه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن, عن, عن, عن, عن, عن ابن مسعود أيضا والحديث الأول أيضا أخرجاه من حديث ابن مسعود ولكن من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيدة أما هذا جاء من طريقي حمد بن سلم عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود وتفرد به مسلم عن البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فويمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة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 فاستظل بظلها واشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن ادم لعلي ان اعطيتكها الا تسالني غيرها في فيقول يا ربي ويعاهده ان لا يساله غيرها وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجره هي احسن من الاولى فيقول يا ربي ادنيني منها فاستظل بظلها واشرب من مائها فيقول رب العزه يا ابن آدم، ألم تعاهدني الا تسالني تسألني غيرها؟ فيقول لعل إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره انه يرى ماذا صبر له عليه. فيقول ادنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها فترفع له شجرة عند باب, عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين يعني أحسن من, إيه؟ من, من الشجرتين الأوليين وذي شجرة الثالثة عند باب الجنة فيقول يا رب أدني منها فاستظل بظلها واشرب من مائها فيقول يا ابن ادم الم تعاهدني ان لا تسالني غيرها قال بلى يا رب هذه لا اسالك غيرها وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فاذا ادناه منها فيزنع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصرين منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا ربي أتستاهزء مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود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 وأنت رب العالمين فيقول إني لا استهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر والحديث الرابع وفيه أيضا فوائد تزيد على الاحاديث الثلاثة السابقة وما قد أخرجه مسلم وتفرد به حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار وروجا منها لهم رجل لهم يؤتى به يوم القيامة فيقالوا اعرضوا عليه صغار به.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 ومشرق من كبار ذنوبه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا اراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدل نواجهه حيث إن هذا الرجل الذي وآخر اهل الجنه دخولا امر الله ان تعرض عليه صغار ذنوبه وان تحجب عنه كبارها فلما تعرض عليه الصغار يقر لا يستطيع ينكر هذه الذنوب الصغار ومشفق ان تعرض عليه الكبار فلما انتهى العرض وقيل له لك فكان كل سيئه الحسنة ما ما استطاع ليش ان يصبر فقال لي لي اشياء لم خرها ها هنا فيقصد الى او يشير الى كبار الذنوب وهذا من مكر الله عز وجل ومكر الله حسن الحديث الخامس وما قد خرجه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ادنى اهل الجنه منزله رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنه مزل ومثل له شجره ذات ظل فقال يا رب قدمني الى هذه الشجره اكون في ظلها وساق الحديث بنحو ما جاء في بعض الاحاديث السابقه الحديث السادس وما قد اخرجه مسلم من حديث حديث المغيره المغيره بن شعبه رضي الله عنه وتفرد به مسلم ايضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى سائلا إلى ربهم ما أذنا أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل النار النار نعم بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل فيقال له أدخل أدخل الجنة فيقال له أدخل أدخل, أدخل, أدخل, أدخل أدخل الجنة فيقول أي ربي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 فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اجتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال ربي فأعلاهم منزله القائل موسى عليه السلام فقال الله عز وجل اولئك الذين أردتوا غرست كرامتهم بيدي <تصفيق> ولك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا تدري فلا, فلا فلم تر ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر <تصفيق> قالوا مصداق في كتاب العز وجل فلا تعلم نفس ما فيها لهم قرة أعين بصورة السجدة هذا حال أدنى أهل الجنة وحال أقل أهل الجنة منزلة كما رأينا أن هذه الأحاديث في بيان حال أدنى أهل الجنة متباينة متوافقه يعني متوافقه في اصل الحدث متباينه في ذكر تفاصيل واحوال هذا الرجل الذي يكون اخر اهل الجنه دخولهم واذا جمعنا الروايات ظهر لنا بجلاء عظامهم هذا الأمر، و... وأدرك المؤمن عظمة وسعة رحمة رب العالمين، وأن رحمته وسعت كل شيء، وفي إثبات لصفة جليلة من صفات رب العزة التي أنكرها أو تاولها أهل البدع. من الجهمية والاشاعره والمعتزله ويصفه الضحك ان رب العزه يضحك ضحكا حقيقيا ليس كضحك البشر ليس كمثله شيء وهذا الضحك يليق برب العزه لا نعلم لا نعلم حقيق حقيقته ولكن نثبتها يعني لا نستطيع لا نستطيع أن ندرك كنها حقيقة هذه الصفة ولكن نؤمن بها ونمرها كما جاءت غير تأويل ولا تعطيل ولا أن نتدخل بعقولنا وأوهامنا فإن كان هذا حال آخر أهل الجنة أن الله يمن عليه بالدنيا وعشره أمثالها بملك ملك من ملوك الدنيا وبعشره أمثاله فكيف بأعلى منزلة ولذلك قال رب العزة اولئك الذين اردت اي الذين في اعلى الدرجات غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين اي ما هم فيه من النعيم مهما تخيلت الاعين ولم تسمع اذن مهما سمعت الاذن وما خطر على قلب بشر هذا النعيم فسارعوا الى هذا النعيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين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 إذا سمعت المؤذنة فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي. صل علي صل علي ثم صلوا عليه إن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر ثم سالوا الله لي الوسيلة إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته الوسيلة أعلى منزلة في الجنة وهي التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك شرع لنا بعد كل آذان أن نقول هذا الدعاء المربع دي الدعوه التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة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 فنحن على وشك ان نصل الى الفصول الاخيره من هذه العقيده العظيمه عقيده السلف الصالح في اعلى نعيم في نعيم الجنه في صفه الجنه ونعيمها لو بقي معنا خطبه بقي يعني وننتهي من فصول هذه العقيده التي أخذت منا عدة خطب في خلال الاشهر الأشهر الماضية وهذه السلسلة كما العليقة ألقى العلي أشرت إلى هذا من قبل لم أعقدها على غرار طريقة القصاص الوعاظ الذين يذكرون الناس بالجنة أو يره... يرهبونه من النار بطريقة مبتدعه ولأغراض ليست صحيحة بعضهم يفعل هذا لأغراض في نفسه تتعلق بالدنيا لا تعلق لها بالآخرة إلا كخيوط العنكبوت بخلاف ما يحتجون به في خلال خطبهم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 النصوص التي تتعلق بالجنه او بالنار انما غرضهم كما ذكرت في الغالب يكون غرضا دنيويا او يكون غرضا قائما على امور ليست مما اراداه الشارع فالكثير منهم الا من رحم الله يفعل هذا او يلقي هذه الخطب الوعظيه من اجل تجميع الناس حوله من اجل ان يكثر الجمع لانه يعلم ان الناس في الغالب تحب هذه النوعيه من الخطب ليس قصده ان يصلح عقيده هؤلاء بدليل انه يحتج بكل ساقطه وبكل لاقضه مما قد يعني يعجب الناس اكثر ها فنحن يعني وأكد على هذا انما عقدنا هذه السلسلة ترغيبا وترهيبا وإصلاحا للعقيدة وتفصيلا لعقيده السلف في هذا الباب التي قد يجهلها الكثير منا خاصة لمن لم يطلع على ذلك من قبل فلذلك علينا أن نأخذ العلم من أهله حتى فيما يتعلق بالامور العضيه او فيما يقال في أو فيما يسمى بالترغيب والترهيب لا يؤخذ من اي احد بل على وجه الخصوص لا يؤخذ من هؤلاء القصاص العادي على وجه الخصوص لانهم كما ذكرت لا يحسنون صنعا في هذا وفي الغالب لا تحسن نيتهم في هذا الباب الا من رحم الله والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم